بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العقيده الإسلامية للانتاج والتوزيع بجده تحيطكم علما وتقول لكم رمضان اقبل يا حشره المحرومين يا اتبع عليكم الصيام اتبع عليكم الصيام كما كتب على النبي من قبلكم لعلكم تتقون رمضان اقبل اقبل احبتي بالله تلك وقفه لا بد ان نتاملها وهي ان الله سلمنا الى رمضان وسلم رمضان لنا ونساله ان يتسلمه منا متقبلا فيا حسرة المحرومين قولي بالله كيف يصون من يتابع هذه المسلسلات التي فيها من الكاسيات العاريات المائلات المميلات الا يذهبنا بعقول الغافلين والالباب فيا حسره المحرومين قولي بالله كيف يغتنم رمضان هذا الذي لا يجاوز طرفه هذه الشاشة ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا رمضان اقبل فهبوا إلى الخيرات والبركات يا اخي مالك حق تذهب الى هذه المغارة المليئه بالكنوز ولا تخبرنا أننا نقبل على ذهب وفضه والزمرد والؤلؤ ويا وقيف هل اخبرتنا ناتي بالمزاده بالمزاود هل اخبرتنا ناتي بالاكياس الكبيره هل اخبرتنا ناتي بالسرابيل لنملى هكذا تفاجئنا حتى لم نمل الا القليل من جيوبنا ونخرج لا نستطيع ان نملى شيء لا فيا حسره المحرومين فيا حسره المحرومين فترى يلهث يلهث يلهث على الاسوار وعلى الارصفه وفي الطرقات انا يوميا امشي 7 كيلو انا يوميا امشي 8 كيلو كم يستغرق المشي ساعتين ساعه ونص كم تستغرق صلاه التراويح نصف ساعه فيا خادمه الجسم وقاتله الروح يا خادمه الجسم كم تسعى لخدمته اتعبت نفسك فيما فيه خساره اقبل على النفس فاستكمل محاسنها فانت بالقلب كانت بالنفس لا بالجسم انسان واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يكونوا تسمع لقولهم كانهم خشهم سند يحسبون كل صيحه عليهم وملعد فاحذرهم قاتلهم الله ان لا ينفكون رمضان يدعو فيفتح الابواب فيصفد المرده ويغلي شياطين ويعطي العصايا وياتي هؤلاء لا, لا لا لا لا كل هذا لا نريده اعطونا الكاميرا الخفيه فيا حسره شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدن للناس وبينات من الهدى والفرقان وَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فليصم ومن كان كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أخر يريد الله بكم الْعُسْرَ وَلَا يريد بِكُمُ الْعُسْرَ وليتكمل العده وليتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان اقبل فماذا أعددت لهذا أيها الأخ فيا حسره المحرومين ايها لاحبه من لم يثب في رمضان فما يسوء رمضان اقبل فيا حسرة المحرومين فيا حسرة المحرومين لفضيله الشيخ سعد بن عبد الله البري صلى الله عليه وسلم وميظل الفلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ورصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى اساه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وما بعد أيها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في مستهل هذا اللقاء الذي اتشرف فيه بالمثول بين يديكم والحديث إليكم وفي علمي ويقيني ان في الزوايا خبايا وان بني عمك فيهم رماح فما أكثر السامعين الذين هم اعلم بالقول من المتكلم ولكن يجمعنا الحرص على روضة تحفها الملائكه وتتنزل عليها السكينه وتغشاها الرحمة ويذكر الله عمارها في ملائه الاعلى وتشهد لهم الملائكه قد ادوا صلاه واشتغلوا بذكر ينتظرون صلاة تستغفر لهم الملائكه تقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم فيا ربي اني اسالك باسماءك وصفاتك أن تجعل لي وللحاضرين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافيه ومن كل فاحشة امنا ومن كل فتنه عصمه اللهم اني اسالك لي ولاحبابي الحاضرين وجميع الحاضرات الا تجعلنا ذنبا الا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا تائبا إلا قبلته برحمتك يا ارحم الراحمين ايها الاحبه وقبل أن الما في موضوع الحديث الذي تفضل به فضيله الشيخ مداوي الجابر اسال الله ان يجزيه لنا المثوبه على توجيه الدعوه وتيسير الامر والاعانه عليه كما اسئله سبحانه ان يثيبه على ما بذل ويبذل لاجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم اسال الله بأسمائه وصفاته لامامنا الذي شن فمسامعنا وجعل ارواحنا تحلق بتلاوه آيات عظره من كتاب الله عز وجل ثم احضر قلوبنا الولاء والبراء بهذا القنوت الذي يشعرنا بواجب التواصل قلبا وروحا وافيده وحسا وفكرا وإعانه مع المسلمين في أنحاء الأرض اللهم إني أسألك لهم أن ترفع درجاتهم في الدنيا والآخرة وإني أسألك يا ربي أن تسخرنا وإياهم لإعلاء كلمتك ونشر التوحيد بين العباد يا رب العالمين اللهم اجزهم خير الجزاء واجز من تسبب في هذا اللقاء واجز من حضره يا رب العالمين احبتي في الله تمت خواطر يستحضرها المسلم بين الفينة والأخرى ليربي نفسه ليهذبها ليوجهها وجهه سليمه حتى لا يفلت الزي لا يفلت زمام وحتى لا تغتر ولتتذكر دائما أن الزينه كل الزينه هي جمال ستر الله عز وجل على عباده اذكر خاطرتين قبل الدخول في موضوعنا وان لم تكن شديده المساس بموضوعنا هذا اما الاولى فخاطره تعود النفس الإخلاص وتعلمها الاجتهاد في عبادة السر والنصح والاخلاص في العلانيه وذلك أن أحد السلف راى حبيبا له في الله وكان حبيبه عالما من العلماء كان حبيبه هذا عالما من العلماء الذين صنفوا والفوا وجاهدوا وناظروا فلما رآه في المنام قال يا فلان ما صنع الله بك وقد الفت وجاهدت وصنف فقال لقد نفعني الله نفعا عظيما بعجوز علمتها الفاتحة لقد نفع الله نفعا عظيما بعجوز علمتها الفاتحة فاننا أيها الاحبه مامرون أن نستحضر عبادة الاخلاص في السر قبل العلن وفي الباطن قبل الظاهر وفي السريره قبل ظاهر السيرة والعبد لا يدري ما الذي يقبل من عمله وليس على الله شرط أن يقبل عمل العباد إلا ما كان خالصا لوجهه والإخلاص عزيز والحسن البصري رحمه الله يقول الناس هلكا الا العالمون والعالمون هلكا الا العاملون والعاملون هلكا الا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم وانما الخطيره الثانيه فهي واقعة حقيقيه وقعت لاحد الصالحين في بلاد الشام وقد أخبرني بها من يعرف هذه الواقعة ذلك أن منطقة من المناطق التي امتلأت باهل الفسق والرذائل والمعاصي اراد اربعه من الاخيار ان يشيدوا وان يبنوا فيها مسجدا شعورا منهم أن اصلاح الناس ودعوتهم وهدايتهم وردهم إلى الله ردا جميلا ينطلق من المسجد من مهابد الرحمه ومنازل الملائكه فجمعوا شيئا يسيرا لا يجاوز الاف معدوده من الليرات ثم اختاروا مكانا ليقيموا عليه مسجدا وارادوا أن يجمعوا إلى هذه الدريهمات المعدوده التي بين ايديهم اموالا من الناس حتى يقيموا هذا المسجد فتوجه إلى رجل قد عرف عنه الفسق والفجور والعنات والمكابره توجه أحدهم إلى هذا الرجل فقال يا فلان اننا في القريه الفلانيه نريد أن نشيد وان نؤسس جامعه واننا نلتمس ونرغب اليك أن تعيننا في بناء هذا الجامع فما كان من ذلك المجرم الضال المضل قبل ان يتحول إلا أن استنكف جراه هذا الرجل الذي دخل عليه وتجرأ أن يحدثه في هذا الأمر فقال تريد مني أن اعينك على بناء مسجد جامع قال والله ما جاء بي اليك الا هذا فقال افتح يدك حتى اعطيك فمد الرجل يده فدنا ذلك الفاسق الفاجر قبل ان يتحول من يده فبصق فيها قال اخوي فما كان من الرجل إلا ان مسح بها صدره قال هذه لي وهذه يدي مبسوطه فماذا لله قال ما تقول قال هذه البصقه لي وهذه يدي مره أخرى مبسوطه فماذا لله قال لله علي أن ابني هذا المسجد كله من نفقه فيا احبابنا الصبر الصبر في مقام الدعوه والثبات الثبات في باب البلاغ والتواصي بالحق والصبر والحلم على الناس في سياساتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل فإن الناس إذا أحسن تأليفهم إلى الله تالفوا وإذا احسن التقرب إليهم بالتواضع واللين والحكمه والموعظه الحسنه وإشعارهم بالمحبه والشفقة عليهم من عقاب الله وعذابه والمحبه لهم أن ينالوا اعلى الدرجات عند الله مع ادراك من اولئك الناس للتجرد والاخلاص والسلامة والنزاهة من مقاصد الدنيا للداعي فإن ذلك من أعظم اسباب التاليف والتاثير والهدايه ثم اعود إلى موضوعنا رمضان اقبل في حسرة المحرومين احبتنا الله لنا في هذا الباب وقفات الوقفة الأولى رمضان قادم لا محاله والنعمه لا تنحصر في حلوله بل النعمه كل نعمه أن يمتحنا الله لنبلغ رمضان اما حلول الشهر واهلال الهلال فانه حال على الفاجر والتقي والغني والفقير والظال المهتدي والحبس والصليب والأسير والحر والاستقيم والصحيح والكبير والصغير والصعلوك والامير رمضان هلاله يهل على هؤلاء جميعا لكن النعمه كل النعمه أن نشهد هذا الهلال وان تشخص ابصارنا اليه لنقول اللهم اهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد ربنا وربك الله ان النعمه كل النعمه أن يحل بنا رمضان ونحن نرفل بنعم لا يحصي اولها واخرها الا الله أن يحل علينا هذا الشهر ونحن أصحاء ولسنا من ذوي السقام ونحن اغنياء ولسنا من أهل الفاقة والعسر وانا نحن اهل حريه ولسنا من ذوي الأسر والحبس والسجن أن نكون ممن حل عليهم رمضان واهل الهلال عليهم وهم يتفيؤون نعما كما قال تعالى اولم نمكن لهم حرما آمنا ويجب إليه ثمرات كل شيء اولم نمكن لهم حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم الناس يتخطفون من حولكم يا اهل هذه البلاد ليس بينكم وبين حدود البلاد الا بضعه كيلومترات ثم يجد الواحد الفرق الشاسعه والبون الواسع ليرى احوالا عجيبه وغريبة اقوام في نكد وفزع وخوف وانعدام طمانينه وسطر وفاقة وحاجه ونحن نتقلب في نعم الله المسؤول أن يعيننا على شكرها في الله تلك وقفة لا بد أن نتاملها وهي أن الله سلمنا الى رمضان وسلم رمضان لنا ونسالهم ان يتسلمهم منا متقبلا وقفه لا بد ان نتان ان ان نرددها وأن نتدبرها أين الذين صاموا رمضان بالعام الماضي وهم الآن في المقابر تحت الثرى أين الذين صاموه في العام الماضي اقوياء اصحاح وهم الآن على حال من السقم والضعف والالم قد اسرتهم اسره المرض والداء هذه وقفه لا بد ان نتاملها نعمه العافية من اعظم النعم وكثير من عباد الله لعظيم جهله إذا حدد عن أهل النعم لم يتفادر إلى ذهنه إلا ذو الارصده والأرقام والأموال والورق النقدي الذي تئط منه الحسابات في البنوك يظن ان هؤلاء هم اهل النعم أما نعم الله عليه في عينيه ونعم الله عليه في يديه ونعم الله عليه بكبده وكليه ونعم الله عليه بقدميه ورئتيه ونعم الله عليه الظاهره والباطنه التي لا تحصى لا يراها نعمه ولو قيل له يا من لا ترى هذه النعمه إلا في الدينار والدرهم ابيع عينيك بمليار ابيع القدمين بمليار ابيع اليدين بمليار ابيع الكلى والكبد والقلب والرئه بمليار لقال لا العافية اثمن من ذلك راه بنكا متحركا مليارات يحركها في هذه النعم التي بين جنبيه لكن الشيطان قد استحوذ على قلبه ولم يصور له النعم إلا في الريال وفي الدينار والدرهم والموصب والخميصه والخميله والمركبه والوظيفه لا والله النعمه كل النعمه في سلامه الدين ثم العافية وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر جناف الدين جبرانه الوقفه الثانيه أيها الاحبه الاستعداد لرمضان إن الذين ينتظرون ضيفا عزيزا كريما يعدون له العده ينظفون له الطرقات يهيئون له المجالس ترى البشره على وجوههم والابتسامه لا تفارقهم قلوبهم ترفرف جوانحهم تخفق أسئدتهم في غايه الشوق والفرح ينتظرون قدوم الضيف فهل نرى في أنفسنا شفقا وحبا ورحمه ولطفا وال لرحمات ياتي بها فضل الله عز وجل في قدوم هذا الشهر الكريم الناس في هذا الصنفان تصنف لا شك يفرحون بل وصف إذا راوا الهلال والله يبكون ويسفحون دموع الفرح على خدودهم يحمدون الله الذي سلمهم إلى رمضان يحمدون الله أنهم قد عذروا رمضان في غنى وعافيه وعز وامن وطمانينه وكرامه واخرون والعياد بالله قد قدم عليهم رمضان ولسان حالهم يقولون نتصبر اياما ونصومه كما يصوم الناس نتصدر اياما لنقضي هذا الشهر حتى ننسه منه ليقول قائلهم رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقه تسعى إلى مشتاقي بل ان بعضهم اذا قدم رمضان يردد قول القائل بل حاله كما يقول القائل إذا العشرون من شعبان ولت فتابع شرب ليلك بالنهاري ولا تشرب باقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار حال بعضهم كان لكي كان لم يبق الدنيا من الملذات إلا ما بقي من ايام شعبان إلى بداية رمضان وكما يقول الأول تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشيه من عرار اولئك ان صاموا لا يقبل منهم وان زكوا لا يقبل منهم وان صلوا لا يقبل منهم وان تعبدوا لا يقبل منهم ما داموا يفعلون ذلك على حال السخط والكراهية والاستنكار والمجاملة والاطرار إن الله لا يقبل عبادة العبد إلا إذا تضمنت الخضوع والمدله والمحبه ألم يقل الله يصف صفوه خلقه وهم انبيائه ورسله إنهم كانوا يدعوننا رغبا فيهم طمع ورغبه واقبال وشوق رغبا ورهبا فيهم خوف وإشفاق ووجل رغبا ورهبا إنهم كانوا يدعوننا رغ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يتسابقون إليها يتنافسون فيها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا قاشعين يقول ابن القيم وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العباده سائر ماذا دار راحت دارت فلكاني نعم أيها المحبه إن قطبا ان قطبي العبادة المحبة والذله فالذي يتذلل لكنه يكره ليس بمتعبد والذي يحب لكنه يتكبر ليس بمتعبد لا بد مع الاخلاص والمتابعه الذله والمحبه الانقياد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لا بد من المحبه وبرهانها الاتباع الصادق فياما اقبل عليه رمضان وياما يرقب هلال رمضان انظر الى هلاله وارقب قدومه واهلاله في غايه الفرح في غايه الشوق في غايه المحبه في غايه المذله واياك ان تتذرم واياك ان تكره واياك ان تستنكف واياك ان يصيبك في شأن العباده ما أصاب اولئك الذين حرموا بفعلهم بركه الشهر وفضله فكانوا كما قال الله فيهم ذلك بانهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط اعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط اعمالهم الوقفه الثالثه رمضان عباده لا عاده رمضان عباده لا عاده ذلك أن العادات إذا استحوذت على العقول والانفس والجوارح وأمور الحياه بل ضعف جانب التعبد اثناء الاداء استحوذت العادات على سلوك العبد حتى في عبادته فاصبح لا يستشعر لذة وتمرة وطعم العباده تصبح الصلاه حركات بدنيه قياما ونهوضا وركوعا واعتدالا يصبح الصيام تخسيسا ورجيما وانقاصا للوزن تصبح الزكاه هدايا وهبات وعطايا وصلات ومجاملات يصبح الحج نزهه نزهه وتجوان وانتقال من مكان إلى مكان لا ايها الاحبه ينبغي أن نحذر أن تستحوذ العباد عادات على العبادات بل ينبغي أن نحول العادات إلى عبادات لنستفيد من كل لحظة ومن كل ثانيه حتى النوم لان كان عاده فلنجعله عباده حتى نتقوى به على طاعة الله عز وجل الوقفة الرابعه أيها الاحبه رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه قيل من يا رسول الله هذا وخسر من هذا الذي رغم انفه بالتراب قال صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان من دخل عليه شهر رمضان ولم تغفر له ذنوبه قل لربك أيها المدبر قل لي بربك أيها المبتعد قل لربك أيها المتهاون قل لربك أيها المتكاسل قل لربك يا هذا الذي يسوف التوبة ويؤجل الانابه قل لربك يا هذا الذي يعد نفسه في اجال لا يدرك بلغها في امال قد يتخطفه الموت قبلها قل لربك ان لم تتوب اذا صفدت المرده اذا فتحت ابواب الجنه فلم يبق منها باب إلا فتح إذا اغلقت ابواب النار ولم يبق منها باب إلا اغلق إذا صفدت الشياطين إذا قيل يا ذاغي الخير اقبل ويا ذاغي الشر اقصر ان لم تتوب في هذه الاجواء في هذه الظروف في هذه المناسبه في هذا الجو العبق المنتلق الذي يتضوع فيما تراه من حال الناس اقبالا وهروله ومنافسه واشغالا من الناس بالصيام والاطعام والقيام والتهجد والعباده قل لربك متى تقبل قل الدكار الاربعي والمعهد المرتدعي والضائع المودعي وعد عنه ودعي وندب زمانا سلفا سوت فيه الصعوبه ولم تزل معتكفه على القبيح الشنعي الى متى سهوتني ومعظم العمر تا و معظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست أما اماتى الشيب وخت و خط بالراس خطط ومن يلح وقت الشمط بفوده فقد نعي أيها الاحبه من لم يثب في رمضان فمتى يسوق من لم يؤف في رمضان فمتى يعوق من لم يراجع نفسه من لم يتخلص من مجالس الله والغفله من لم يطلق آلات المعصيه والفاحشه فقل لي بالله مساء يقلع ويتجافى عن ذلك كلها المسألة الرابعة او الوقفه الرابعة الفرص الثلاث العظيمه التي تستر الخطايا والزلات فلا يعلم بها أحد وترفع الدرجات وتسلم وتنجي من شؤم الذنب العاجل والآجل ما معنى سؤال العبد ربه المغفره حينما تقول استغفر الله حينما تقول اللهم حينما تدعو بسيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ما معنى الاستغفار يتضمن امرين والسالف هبة وكرامة من الله وكلها كرامات وهبات وعطايا عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما وجدنا السائلين وكل طريقنا نور ونور ولكن ما راينا السالكين الاستغفار يعني ايستر الله جنبك وخزيك والعار الذي لو كشفه الناس واطلعوا عليه ما ستره الا التراب ان يستر الله عليك بتسره الذي لا يكشف ولا فاضح لمن ستره الله ومن فضحه الله فلا يستره شيء ولو كان في رحم امه تم ليلهن ارخى فيها عبد من عباد الله الثفر وجنح الى الظلام واوصد الباب واغلقه وخلا بالمعصيه أو المنكر أو الفاحش ورمضان يسر هذا كله فلا يعلم أحد به رمضان بما فيه من العطايه والهبات يجعلك في أمن أن السر في مستودع وقرار مكين لا يطلع عليه الا السثير الذي يحب الستر إن الله سثير يحب الستر ومن عظيم ستر الله أن الاشاعه المقطعيه التي في المستشفيات والاشاعه البنفسجية وتحت البنفسجية وفوق البنفسجية والزرقه وتحتها وفوقها ان لا شعاع الحمراء والاشاعه المغناطيسيه وأن الوان التحاليل المخبرية الدقيقه وان اعظم الميكروسكوبات التي تكبر الذرات التي لا ترى بالعين مجرده تكبرها بدرجات البليون والتريليون حجم أن كل هذه الأجهزة لا تكتشف الان انت مؤمن ام منافق وهذه الاجهزه لا تكتشف الان انت صادق ام كاذب وهذه الاجهزه لا تكتشف الان انت امين ام كاذب وهذه الاجهزه لا تكتشفها الان مراوغ امجاز وذلك لأن الله سثير تفرد بالستر على عباده ويحب من عباده أن يستر بعضهم بعضا ومن ستر مسلما ستره الله فإلى اولئك الذين ترتعد فرائصهم وتضطرب اسيدتهم وتخفق قلوبهم خشيه من عار وفضيحه يكشفه الناس ان الصيام يسترك سترا لا يكشفه احد والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا تصديقا تسليما انقيادا استجابه تسليما وخضوعا من صام رمضان ايمانا واحتيابا طمعا في الاجر لا مجامله رغبة في الثواب لا ملائمه انما اقبال على الله عز وجل من صار رمضان ايمانا واحتيسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يغفر الذنب يستر لا يعلم به احد لا اجهزه ولا بشر ولا قليل ولا كبير ولا صغير وماذا يتضمن المغفره ايضا تتضمن المغفرة أن الله يؤمنك من شؤم ذنبك فتسلم من شؤم الذنب العاجل والآجل وبعض الناس يظن أنه إذا فعل معصيه ولم يفاجا ويعاجل ويباشر بعاجل الشؤم والذنب المباشر بعد فعل الذنب ظن أن الأمر قد انتهى وان باب السلامه قد فتح على مصراعيه وانه قد سلم من الذنب وقد نسي أن شؤم الذنوب قد يدرك اصحابها ولو في سكرات الموت ولو بعد حين لكن صيام رمضان يكون سببا في المغفره فتستر ولا تفضح وتنجو من شؤم الذنب العاجل والآجل لأن بعض الناس يظن أن الذنوب على حد قول القائل اذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار لا الذنب جدار وقع وان لم يغبر اليوم فقد يغبر بعد سنين وقد يغبر عند الموت وقد يغبر في لحظة لحظة انت فيها احوج ما تكون إلى نفسك وعزيمتك فتقولك قواك بل ويتسلط عليك أحب الناس اليك لذا اقبل على الصيام اقبال الصادقين الراغبين المحتسبين فإنه بإذن الله يحقق لك السفر ويحقق لك النجاة من شؤم الذنب العاجل والآجل بل ويزيدك الله هبة وعطاء فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنا لتضمن توبتك الصادقه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وتمت فرطه اخرى تحقق لنا السكره والسلامه من شؤم الذنب العاجل والآجل وتبدل السيئات حسنات مع التوبه هي قيام رمضان قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان الله العلي العظيم فقط القيام فقط أن تحسن الوضوء وأن تتطهر وان تقبل بقدميك إلى هذا المسجد لتمرغ ناصيتك التي هي أشرف ما في لتجعلها ذليلة لله عز وجل ولو عرضت عليك اموال الدنيا وقيل لك اركع لفلان أو اسجد لفلان لا تقطع تقطعوا رقبتي ولا اسجد لغير الله انت تقبل وتهرول وتتسابق وتسبق الناس تريد الصف الاول تريد النداء لماذا حتى تطير روحك فرحا واشواقا وانس وان تهوي بهذا البدن راكعا وتهوي بهذا الجبين ساجدا ثم تنكب ثم تمرغ جبينك وانفك وتكشف ما بينك وبين ربك يا رب فعلت كذا فاشترني يا رب فعلت كذا فاغفر لي يا ربي انا محتاج اليكذا فاعطني يا ربي اني مظلوم فانتصر يا رب اصلح لي زوجي يا رب أصلح لي ولدي يا ربي عافني من سقمي وضرضي عطاء وان من شيء الا عندنا خزائنه أنت تسأل ربًا يزداد فرحا بسؤال عباده الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب لا تسالنا بني آدم حاجة وسل الذي افواهه لا تحجب واذا بنيت ببذل وجهك سائله تفذله للمتفرج المفضالي تجد هذه اللذه وتجد هذا الاقبال وهذا القيام وهذا القنود وهذا السجود والله إن اهل الدنيا في مناصبهم ومراتبهم لا يكونون في منزله كمنزلتك هذه الا من كان اقرب حالا منك الى الله عز وجل فمن الذي يفرط في هذا وهبة ثالثه من قام ليلة القدر ايمانا واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه ليله قد جعلها الله بين ليال عشر قد جعلها الله بين الليال العشر ليجتهد العباد في طلبها فيفوزوا بالوان الهبات والعطايا والكرامه كما اخفى الله اسمه الاعظم بين اسمائه وصفاته ليتعبد العباد ربهم بجميع أسمائه وصفاته الحسناء كما اخفى الله ساعة الإجابة يوم الجمعه ليجتهدوا في الدعاء والصلاه على النبي والالحاح على الله عز وجل ليفوزوا بالإجابة والإلحاح ليله كير من 1000 شهر ليله تساوي 80 او 81 سنه ونيفا من الشهور نحن امه نعمرنا قصيره قد عدل الله كما في البخاري قد عدل الله الى إن بلغه ال من عمره اعمار امتي ما بين ال إلى الى ال70 وقليل منهم من يجاوز ذلك الذي بلغ الثلاثين 30 ما يدري يكمل النصف الباقي ولا لا فما دام العمر القصير فقد تفضل الله بالعطايا الجزيلة واعطانا في كل عام ليله تساوي 81 سنه فيا حسره المحرومين ويا خيبه المحرومين ويا خيبه المساكين وهنا عجب من اناس صلاحهم عند الشهوات والملذات على جلد ونشاط وصبر وتواص في ما بينهم واذا جاءت العباده رايت الواحده منهم كانما قد اصيب بطلق نار في قلبه او في قد صلاحه كالجيفه الهامده الميته لماذا يا عبد الله يقولون له إن مشي 10 كيلومترات يوميا يخفف الوزن فتراه يلهث يلهث يلهث على الأشوار وعلى الارصفه وبالطرقات وفي الميادين كما شئت من كيلو 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو ويتفاخر انا يوميا امشي 7 كيلو انا يوميا امشي 8 كيلو كم يستغرق المشي ساعتين ساعه ونص كم تستغرق صلاه التراويح نصف ساعه كم تستغرق صلاه التراويح 40 دقيقه ساعه الا ربع وهي رفعه وسمو ونجاه وعشق من النار ورحمه وعطايا في اجابه الدعوات وتزكيه للنفوس قد افلح من زكاها ذكاها ربنا انت خير من زكاها انت وليها ومولاها لكن تجد اولئك يحملون الاثقال ليش حديث تتدرب نتمرن عضلات قوه واين قوه القلب قوه البدن تعطيها ساعات واثقال تنؤ بها الجمال وأما قوه القلب فلا تعطيها سوى يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته اتعبت نفسك فيما فيه قصران اقبل على النفس فاستكمل محاسنها فانت بالقلب فانت بالنفس لا بالجسم انسانا الالسانيه العقل الصلاح العطاء الايجابيه ليست بطول الاجسام ولا بعرضها بل قال الله في المنافقين وان تراهم بايدا رايتهم تعجبك اجسامهم ورب عبد اشعث اغبر مدبوغ بالابواب يضيق مرين لو اقسم على الله لا القلوب والعقول والافكار والإنجاز والعطاء والتحدي والتضحيات بالقلوب بالتباع إنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل حلول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ورمضان فرصة لصقل القلوب ليكون لها في الحياه دور ليكون لها في الحياة تاريخ كل واحد منكم مامور أن يسجل تاريخه في حياته يبقى الثناء وتذهب الأموال ولكل عصر دولة ورجال الأموال تذهب افتحوا الكتب هل تعدون فيها طبقات الاثرياء طبقات الاغنياء طبقات المليارديريه طبقات لا طبقات العلماء طبقات الفقهاء طبقات المحدثين فالاقبال على القلوب اوعيه الحفظ اوعيه العباده اوعيه الدعوه اوعيه العمل اوعيه الإصلاح اوعيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصلاح القلوب اخذ الاخذ بالقلوب الى طاعه الله ذلك هو العمل الجليل فما بال كثير من عباد الله يتحملون الاثقال ويمشون المسافات الطويله ويجوعون انفسهم ويحرمون انفسهم لذيذ الطعام ويشربون علقم الشراب من اجل هذه الابدان لكن من اجل القلوب لا يمشون إلى المساجد خطوات ولا يتهجدون في القيام والتراويح ولا ياخذون بازمه هذه النواقض ركع انثل جد لله عز وجل هل انتم اولئك الذين يبخلون على انفسهم بهذه العطايه الجزيله هل انتم تستكفرون على انفسكم ان تفوزوا بالثواب اتريدون أن يفوز الناس بالعطايه وان تبشرهم الملائكه بالمغفره والرحمه والعتق من النار وتبقون من الذين يتاوهون ومن زرع البذوره وما سقاها تاوه نادما يوم الحصادي الوقته الخامسه ماذا اعددت لرمضان كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بل كما في حديث سلمان كان صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه اتاكم رمضان شهر خير من 1000 شهر تفتح فيه ابواب الجنه فلا يبقى منها باب الا فتح وتصوت اغلق فيه ابواب النار فلا يبقى منها باب الا اغلق وتصفد مرده الشياطين ويقال يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقفر ولله في كل ليلة العتقاء من النار ولا خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم عند فطره دعوه مستجابه يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ينبه ويلفت الانظار ويشهد العزائم والهمم إلى هذه المناسبه القادمة التي ينبغي لكل واحد أن يستعد لها لو أنني اخذت عشرة منكم وذهبنا إلى مكان فيه كنز درر يواقيت لاءل جواهر ذهب فضه ثم قلت تعال خذ ما تشاء من هذه اليواقيت والدرر واللاءل يا اخي مالك حق تذهب إلى هذه المغارة المليئه بالكنوز ولا تخبرنا أننا نقبل على ذهب وفضه والزمرد ولا الئ ويا وقيف هل لا اخبرتنا ناتي بالمزاود هل لا اخبرتنا نأتي بالاكياس الكبيره هل لا اخبرتنا ناتي بالسرابيل لنملى هكذا تفاجئنا حتى لمنا الا القليل من جيوبنا ونخرج لا نستطيع أن نملى شيء لا نحن نخبرك بالكنوز التي تنتظرك إذا سلم الله روحك ولم تخطفها سهام المنية صادفنا منها غره فاصبناها إن المنايا لا تطيق فيها مقام ان سبن الله روحك فانت قادم على كنوز على مليارات على عطايا على هبات على دعوات مستجابه على خير عظيم فماذا انت فماذا اعددت لهذا ايها الاخ الحبيب ان القنوات الفضائيه وكما كان فضيله الشيخ مداوي يحدثني في الطريق عن خطر هذه القنوات وما جرته إلى الشباب من انحلال وتهاون وما جرت الى الفتيات من كسر لجدران الحياء وهتك لاستار الفضيله القنوات الفضائيه قد تعاهدت واخذت على نفسها مع الشيطاني موثقا وعهدا الا تدعي لمجتهد في رمضان فرصة يجتهد فيها لمن سلم نفسه لها فقد حق عليها فقد حق عليه كيدها وباطلها وزخرفها وضلالها وذلك انها فتن فتن الصور فتن الكلمات فتن الخلاعه فتن المجون بل وفتن الدعاره والقتيل هو القاتل وانا الذي جلب المنية طرفه ثمن المحاسب والقتيل القاتل الذين يستقبلون رمضان والريموت كنترول ناقل الموجحه على الشاشة في ايديهم قل ان يسلم لهم رمضان قل بالله كيف يصوم من يتمتع بنحر عاريه وساق ماجنه بما يسمى بالفيديو كليب قولي بالله كيف يصل من يتابع هذه المسلسلات التي فيها من الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللائي يذهبنا بعقول الغافلين والابابهم قولي بالله كيف يغتنم رمضان هذا الذي لا يجاوز طرفه هذه الشاشة ولسان حاله يقول نتمتع حتى نسمع مدفع الاذان يا مسكين صيامه كما فطر كسوا يصوم عما اباح الله ويفطر على ما حرم الله إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصر غض وفي منطق صمت إلى ان قال فاين قلت اني صمت يوما فما صمت فليس لي, فليس لي من صومي اذا إلا الجوع والظمأ وإن قلت اني صمت يوما فما صمت اولئك الذين استعدوا لرمضان في هذه القنوات واستعدوا ولم يسأل أحدهم نفسه يا نفسي يا رجل يا امراه يا فلان يا فلانه الا نتعاهد على ان نحجب عن الابصار كل صورة ماجنه ألا نتعاهد أن نحجب عن الاسماع كل ساقط من القول ورديء من الكلام الا نتعاهد أن نسلم للقلب اشواقه واشراقه ليحلق في أنوار الإيمان وليرتقي في منازل السائرين ومدارج السالكين في اياك نعبد واياك نستعين الا نتعاهد لكي نحفظ البطن وما حوى والفرج وما وعى والفرج وما ألا نتعاهد لكي نحفظ السمع والبصر ولا تقم ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا لماذا الاثراء ومضان يدعو ويفتح الأبواب ويصفد المرده ويغل الشياغل للشياطين ويعطي العصايا وياتي هؤلاء لا لا لا لا لا كل هذا لا نريده اعطونا الكاميرا الخفيه اعطونا المشاهد الضحكه اعطونا المسلسله المدبلجه اعطونا مسابقات ملكات الجمال اعطونا المباريات العالميه اعطونا واعطونا يا مسكين ربك يعطيك فتقول لا يا ربي لا أريد هذا اريد ذلك الوجه المليح بدل الصوت القبيح والوجه القبيح البعيد لكن يقضى على المرض في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسني اولئك الذين استعدوا لرمضان استعدادا سلبية استعدادا عكسية استعدادا يبقهم يخرج رمضان يتباشر الناس يوم العيد بالقبول والتهنئه فماذا يقول بعضهم لبعض هانيا لكم لم تفدكم ليله الكاميرا القمياء قفياء هانيا لكم لم تفدكم الفوازير هانيا لكم لم تفدكم المشاهد الضحكه هانيا لكم لم تفدكم المسلسلات المبالغه ماذا يهني بعضهم بعضا المساكين اولئك الذين يمر عليهم رمضان ولم يغتنموه ولم يستعدوا له والله لو أن الواحده قد اخذ العهد والميتاق والايمان المغلظه على نفسه واهل بيته الا يجعل لهذه الوسائل التي تصرفهم عن الاستفاده من رمضان وما فيه من الهبهات والعطايا الجزيلة من الله لو تعاهدوا على ذلك باوثق الايمان واغلظها لما عد ذلك كثيرا حتى يفوز بليله القدر والصيام والقيام الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع او الزور والعمل به فليس لله حاجه بان يدع باي طعامه وشرابه ليس الصيام عن الطعام والشراب والنكاح إنما الصيام مع هذا عما حرم الله عز وجل فما اكثر الذين يفطرون على ما حرم الله ويصرمون عما اباح الله وقفه اخرى لتثبت ولتوكد لاولئك الاحباب الاخيار الذين نحسبهم على خير وان كان الشيطان بين الفينة والأخرى يدفع بهم في مزالق الهوى والمعصيه ذات اليمين وذات الشمال وقفه اخرى يقولها رمضان انتم قادرون على التوبة انتم قادرون على الانابه انتم قادرون على الرجوع ايش الدليل الدليل ان الواحده منكم إذا سمع صوت المؤذن الله أكبر ليعلن وينبئ عن ظهور الفجر الصادق فتراه يمسك امساكا تاما عن الطعام والشراب الى ان تغيب الشمس بل حتى بعض العادات المحرمه تجد ان اكثر الناس شراهه في التدخين لا يخطر على باله ان يدخن في جاره في الضحى او العصر او الظهر ليه لان العزم قد انعقد والميثاق تامن على الا يكدر الصيام بافطار أو اكل أو شرب أو دخان اذا انت عزمت فاستطعت وصممت فقدر وحاولت فنجحت والدليل امساكك من الفجر الى المغرب فانت كذلك قادر إذا ولى رمضان أن تثبت على هذه العزيمة وأن تستمر على هذا المضاء وعلى هذا الصدق فتثبت لتجافي شفتيك عن ذلك المحرم الذي لا يمكن أن يعده عاقل من الطيبات بل هو من الخبائث التي قال تعالى في شان نبينا أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث واخذوا هذه القرفه المناسبه الصحيحة هي الحقيقيه الواقعه أحد الشيبان الله يجزاه خير ويمتع بها على طاعته ويجعل في الجنه هو واياكم والوالدين والسامعين اجمعين كان ذاهبا إلى أحد الاطباء في عياده خاصه ولما دخل في العياده اذ بي الذين ينتظرون دورهم في العياده عند الطبيب عدد لا باس به ومن بينهم شاب اسال الله له الهدايه والصلاح والثبات لنا ولكم قام هذا الشاب واخرج الباكيت وأخذ يتفنن في اخراج التجارة تعرف فن الشباب احيانا هل فأشتجاره واحدة من بين عدد ثم أخذ يقلب السيجاره ويخرج الولاعه فيها شيء برستيج جاكيت كما يقال فوضعها على شفته وأخذ يدهن يدخن بشراهه التفت اليه ذلك الرجل الكبير في السن وقال يا والذي الله لك الهدايه انت تؤذي نفسك وتؤذينا وان كنت مصمما فانت لا تجبرنا على التدخين فنحن ندخن غصبا عنا بهذا الدخان الذي تجعله يتطاير في سماء وفضاء هذه الغرفه فقال هذا الشاب اولا ابدخن يعجب كل ما يعجبه جل الله علاه ثاني قال من قال لك حرام وللاسف اصبح بعض الشباب اذا اعيطتهم مشكله اتصل على قناه ال بي سي وللمستقبل استغفر العلماء الابرار الاخيار الذين بين اظهرنا الذين نحسبهم ولا نزكي على الله أحد من ازكى واطهر واسقى اهل الارض قطبه يعرض عنهم ليش لا يشددون ما يصلح بشوف لنا شيخ لفه الاربع وحط بينك وبين النار طوع وخلي يتحملها المهم قال من قال لك حرام قال انا بقول لك اسمع يا وليدي الله يهديك الحين انت اذا جيت تدخن قبل ما تحط السجارة في فمك تقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار قال لا قال انت اذا انتهيت من السيجاره تقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا قال لا قال اذا اكلت طعامك وباقي النعمه تدوسه برجليك قال لا قال والقطوف حقه السجائر وش تسوي بها قال ادوسها برجلي قال لو ان بناءا قد امتلئ بي اعقاب السجائر هذه التي انتهيت من دخانها أو تدخينها وجئت إلى مكان فيه صينيه كبيرة من اللحوم والطعام الطيب اللذيذ أو العريشه التي نسال الله ان نصبحنا بها على طاعته ومرضاته هذه مسؤوليه الشيخ نعم وماك قطوف الزقائر هذه تحط قطوف الزقائر على على الطعام ولا تروح ترمي في الزباله قال احطها في الزباله قال الطعام من الطيبات قال ما احطها لي سجائر على الطيبات قال يا ولدي اذا كل هذه من الادله على أنه محرم وازيدك بصريح الادله أن الله عز وجل قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقد اثبت الاطباء في انحاء العالم من التدخين سبب لاهلاك الانفث وقتلها والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار وقد اثبت الطب بل اثبته الكفار قبل المسلمين أن الدخان من اسباب السرطان يا وليدي انصحك لله انك تترك هذا التدخين يقول ومره الايام وفي ذات يوم واذ بي إلى سيارة سياره اوقف سياره ايدي الشاب يوقف لي ما وقف سياره الليموزين وقفت وقفت سياره الشاب ولم يقف صاحب الليموزين قال اركب يا خالد انا بركب اوديك قال لا انا بالليموزين قال نركب الله يغفر لك ما عرفتني قال انا ما عرفت قال اركبوا علي قال اركب معك اه يا جشاب التحي وجهه من الوجوه المسكره لله الحمد وعلى كل خير قال ما عرفتني اسالك بالله ما عرفتني قال لا قال انا الذي قلت له هل تسمي بالله عند التجاره وهل تقول الحمد لله إذا خلصت منها وهل تقول الحمد لله يطعمنا ويسقانا وهل وهل الى اخره ابشرك انني فكرت في كلامك بعد النصيحه بايام وانا استمريت ادخن أيام إلى أن شرح الله صدري لنصيحتك فاقلعت اذا انصحوا استمروا بالنصح استمروا بالوعظ حتى وان لم يستجب الذين ينصحون عاجلا نعود ايها الاحبه الى ان رمضان يعلمنا كيف نصبر الانفس على طاعة الله ونعظمها عن معصية الله وعن سخطه وذلك امر لا يشك فيه ذو لب باي حال من الاحوال وقفه اخرى ايها الاحبه رمضان والقرآن تنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزه في السماء الدنيا في رمضان وتنزل القرآن في رمضان ان انزلناه في ليلة القجر وتنزل جبريل بالقران ليدارسه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان ودارسه في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم مرتين بالقران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله إذا تنزل عليه جبريل يدارسه بالقران فهذه وقفه مع القرآن وإن كتاب الله اوثق شافي واغنى غناءا واهبا متفضلا وهذا زمان الصبر ملك بالتي كقط على جمر فتنجو من البلاء ولو أن عينا ساعدت لتوكت سحائبها بالدمع ديما وهو ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيضيعه الاعمار تمضي سبهللا يا حسرة المحرومين الذين لا يقراون القرآن في رمضان يا حسرة الذين صاموا عن الطيبات واثروا على المحرمات يا حسرة الذين نصبوا الشباك واداروا البلود واشتغلوا بالمعصيه واشتغلوا بامور كثيرة والمسلمون المؤمنون ركع عن سجدا يتهجدون يسالون الله المغفره والرحمة والعصم من النار والغافلون محرومون لا يدرون باي خير ينقلب الصالحون العابدون الرافعون الساجدون اذا فاقبلوا على القران في رمضان وفي غير رمضان رمضان الشهر القران كان ابن جهاب الزهري الإمام المحدث الجليل إذا اقبل رمضان اقبل على القرآن وترك ما سواه وكان امام دار الهجرة مالك بن انس اذا اقبل رمضان اقبل على القرآن وترك ما سواه ويقول عثمان بن عفان رضي الله عنه لو شبعت لو ان قلوبنا تذوقت لو أن قلوبنا استشعرت حلاوه كلام الله لما شبعنا من تلاوه القرآن يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه اقراوا الزهراوين اقراوا سوره البقره وال عمران فانهما ياتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او غايايتان او فرقان من طير صواد تحاج جانبي صاحبها عند الله الصيام والقيام وتلاوه القرآن شوف يشفعون للعبد إذا التفت ذات اليمين وذات الشمال في مقام يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه كل يقول نفسي نفسي وقال كل خليل كنت امله لا هي أنك كاني عنك مشغول ياتي الصيام يقول يا ربي منعته الاكل والشرب يا ربي فاشفعني فيه وياتي القيام فيقول يا رب وياتي القران ويقول يا ربي منعته النوم فشفعني فيه قال فيشفعان ويشفعان اتذكر ان تجعل القران والصيام والقيام شفعاء يحاجون لك عند الله عز وجل فاي لهؤلاء الذين ملؤوا الليله بالسهر على القنوات والافلام والمسلسلات هل ترجون وراء الافلام شفيعا يحاجلكم عند الله هل ترجون وراءه الله واللغو والرفث والفسوق والمنكر والصور الخليعة والاغاني الماجنه من يحاج لكم عند الله عز وجل لا بل اولئك مقامهم كما قال الشيطان كما أخبر سبحانه وتعالى عن مقال الشيطان وقال الشيطان لما قضي الامر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولا لوموا انفسكم ما انا بمفرغكم ولا انتم بمفرغي استبرئ الذين تبعوا من الذين اتبعوا وراء والعذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة ليس من شرط الاتباع يام فعود يمين شمال قف تحرك لا اتباع مباشر وغير مباشر اتباع بالامر واتباع بالوسوسه واتباع بزخرفه القول والاستدراج في المنكر والباطل ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون وقفه سادسه من يحب أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لو ان عالما من كبار العلماء لو قال الشيخ محمد بن عثيمين كل سماحه مثلي بلادنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الله يسدد بصيرته وينفع به الاسلام والمسلمين او احد مشايخنا الكبار قال انا باعتمر واللي وده يعتمر معي الله يحييه هل فيكم احد يقول لا انا ما ودي اعتمر معك لا بل تفرح ان تعتمر مع هؤلاء الاخيار فما بالك اذا حججت مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قال صلى الله عليه وسلم رمضان عمرة في رمضان تعدل حجه وفي روايه تعدل حجة معي فما اجملها من حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم تطوف مع الرسول صلى الله عليه وسلم تسعى معه بين الصفا والمروه تحلق بقلبك لتكون باذن الله من جلساءه في مقام أهل الجنه ومن رواد حوضه ومن الشاربين من يده في كأسه لا تظمأ بعدها أبدا ولكن ثمة مساله نعم العمره الى العمره كفارة لما بينهما اذا شنبت الكبائر تابع بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد كما ينفي الكير خبث الحديد ولكن اياك أن تجعل العمره شهرا كاملا وتضيع الاولاد من بعدك وانت تعلم انك ان غبت عنهم اياما معدودات اصبح عرضه لقرناء السوء فيا تي اش ان تجعل اولادك عرضه لقرناء السوء وان تجعل اهلك عرضه للذئاب وان تجعل بيتك تتعاوره الابصار والانظار ذات اليمين وذات الشمال وان تعرف ان من حولك من يتربصون باهل بيتك غيبه منك لا اعتمد يوم يومين وارجع قضت بحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما ضيعت اهلي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت ويعظم الخطب وتشتد المسؤوليه ويكون الامر اكثر واكبر واعظم جللا حينما يكون الذي غاب شهر رمضان في مكه إمام من الأئمة ترك مسجده وجماعته الأيتام يأتي كل يوم امام يرضعهم بصفحة أو برضعه أو ليلة يصلي بهم ثم يمضي لا انت مسؤول ومحاسب وأجرك عند الله عظيم ولا اظن ان هناك جهات تمنعت أن تعتمر ليله وتعود بل بعض الائمه جزاهم الله خير يذهبون ويعتمرون ويرجعون حتى جماعتهم ما دار عنهم بعد التراويح يستعين بالله ويتوكل على الله ويتوجه الى مكه ثم يعتمر ويعود من يوم غد الضحى لا يعرف جماعته الا بالقرعه اذا شافوا راسه مقرع بحال حاله صفر يعرفون انه عتم رجاله تقبل الله العمره او انه يخبرهم او يغيب يوم ويرجع لكن يا غريب الايمان ليش والله معنى مجموعه الشباب على عين وراسي الشباب الصالحون الاضرار الا خيار هؤلاء زينه المجالس عدة في البلاء وزينه في الرخاء واصبر نفسك مع الذين يدعون رب ربهم بالغداه والعشي لكن إذا قال من قال دع المسجد ثم اذهب معنا يا اخي الحبيب انا محتاج إلى نصيحه منك أن تعينني على مستدي للبقاء ونفع جماعتي وقفه سابعة وبين يدي الشيخ اصيل تدعون إلى ان نختم عاجلا هي لنحول العادة في التفنن في مد الموائد في الطعام بدلا من أن تكون عادات للاصناف والاشكال ودليل الطبخ والمطبخ العربي والمطبخ الغير عربي يجعل اطعام الطعام عباده بدلا من التفنن في الطعام في المنزل في الماكولات الذي لا حاجه له وذلك انك اذا اطعمت الطعام واجتهدت في تفطير الصائمين من فطر صائما فله مثل اجره لا ينقص من اجر الصائم شيئا تصوم رمضان وتصوم بنفس العام 20 و30 رمضان اذا فطرته 20 رجلا قيله الشهر فهل تحرم نفسك هذا الاجر اجعل هدف أولادك وزوجتك واسرتك وبناتك الذين يرغبون في فن الطبخ فلهم نريد منكم أن تتنافسوا في تفطير الصائمين حتى لو تجعل عند بيتك مائده لتفطير 10 5 26 أكثر اقل يوميا تفطرهم عمال غير عمال كبار صغار معروفين غير معروفين فانك تنال أجرهم واطعام الطعام من أسباب دخول الجنه فلا تفرط في ذلك يا اخي الحبيب والوقفه الثامنه أيها الإمام إياك أن تفوت موسم الدعوه في رمضان لان القلوب حاضره توزيع الاشرطه النافعه في رمضان استضافه العلماء والمشايخ وطلبه العلم في رمضان القاء الكلمات قبل الوتر او بين التراويح في رمضان كل ذلك مما انت مامور به مسابقه نسائيه لاهل البيت تجعل اهل الحي يتسابقون لقراءه احكام الصيام كم من امراه لا تعرف من احكام الصيام شيئا ولو كانت معلمة ولكن لما قيل والله عندنا مسابقه الجائزه الاولى غوايش رشره رش ذهب تبيكه ذهب أخذ النساء يقران الأوراق والسطور ويدخلنا في المسابقه ويجيبنا على الاسئله من خلال قراءه الكتاب ثم تأتيهم جوائز ليست بشيء عند مكسب تعليمهم احكام الصيام من واجبات الامام أن يجعل الحي والمسجد شعله ايمانيه دعوية تعليميه وعضيه ارشاديه في رمضان ذلك امر نريده ولله الحمد اهل الخير يطبعون في رمضان على نفقتهم ملايين النسخ من المنشورات والمطويات والكتيبات النافعة لعلمائنا وكبار علماؤنا الاجلاء فلا تفرط اخي الحبيب في ذلك كله رمضان اقبل فيا حسره المحرومين اسال الله ان شاء الله اسال الله يحرمنا واياكم اجر هذا الشهر القادم وان يبارك لنا فيما مضى من اعمالنا وان يتم ما نقص منها بذنوبنا بواسع رحمته التي سبقت غضبه وسعت كل شيء ونساله يمتعنا وإياكم وان يسلمنا الى رمضان وان يسلم رمضان لنا وان يتسلمه منا متقبلا وان لا يجعله اخر رمضان مندركه إن انه سميع مجيب إلهنا وربنا ومولانا نسالك اللهم أن تؤمننا في ديننا وأن تصلح حالا وأن تجمع شمل علماءنا ودعاتنا وحكامنا وأولاة أمورنا وألا تفرح علينا عدو ولا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين توفنا على أحسن حال ترضيك واستعملنا في خير عمل يرضيك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ريلك فضيله الشيخ وجزاكم الله خير على ما قدمتم واعتبر هذه المحاضره من فضل الله ثم من فضلكم وانتم الذين كرستم هذه الدعوه وينعد سمع عدنا احبتي في الله اسال الله أن يجملنا وإياكم بستر يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر يقول أيها المسكين إذا اعجب الناس بك فانما اعجبهم جميل ستر الله عليك فإياكم وإياي أن نغتر أو نظن أن لنا أو بنا أو منا أو علينا أو إلينا شيء إنما الأمر من الله وبالله وإلى الله وإنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الأمر الآخر ما أشار به الأخ السائل جزاهم الله خيرا فيما يتعلق ببيان شرطين عظيمين وقد ورد ذكرهما في المحاضرة الإخلاص والمتابعة لا يقبل الله عمل عبد الا بهما اما الاخلاص فان الله عز وجل لما بين أنه خلق الخلقه للعباده وما خلق الجن والانسا الا ليعبدون قال وما امر الا ليعبد الله مخلصين له الدين فالاخلاص لا منه ومنذ ايام كنت استمع إلى برنامج نور على الدرب كلمات للشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الاعلى تالله ان يمتع به وبعلماءنا على طاعته يقول كلام جميل قال لنا بعض الناس يعملون اعمالا يريدون وجه الله ويريدون مع ذلك شيئا اخر فان الله لا يقبل ذلك لان الله عز وجل قال انا اغنى الشركاء عن الشرك كما في الحديث القدسي الصحيح انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه الله لا يقبل الشرك والشريك ولو مثل الذره تريد الخير ومع الخير سمعه لا يقبل تريد الخير ومع الخير شهره لا يقبل تريد الخير ومع الخير عطية لا يقبل تريد الخير ومع الخير ثناء لا يقبل تريد الخير ومع الخير كلام الناس لا يقبل بل من راءى بنسمع الله اهدى فاسال الله ان يجعلنا صادقين في اعمالنا والله يا احباب ان العبد والواحد منا يفكر كيف القدوم على الله والله لا يعلم ما الذي يقبل من عمله واننا متعلقون برحمه الله عز وجل لان كل واحد منا اجرى بشريرته ولو مدحه المادحون بل الانسان على نفسه بصيره بل الانسان على نفسه بصيره انت ادرا بنفسك لا يضرك السابون إذا كان سريرتك عامرة بالاخلاص ولا ينفعك المادحون إذا كانت السريره عامره بالنفاق ولا يعني الله أن يرزقنا واياكم صلاح السيرة والسيره الظاهره والباطنه الاخر المتابعه لابد في كل عباده ان نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هيئتها وصفاتها ومقدارها وزمانها ومكانها فلا بد ان نحقق المسائل متابعه بالصفه وبالهيئه وبالكيفيه وفي, وفي القدر وفي الزمان وفي المكان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نعم اكملوا واني احبابكم كما دعا لهم فضيله الشيخ الذي صلى بنا المغرب الشيخ عبد العزيز بن, بن الشيخ مداوي في الشيشان بامس الحاجة إلى وقفاتكم وقنوتكم ودعائكم وبذلكم وصدقاتكم واسال الله ان يجعل ذلك من أسباب دفع البلاء عنكم فتصدقوا وابذلوا واعطوا ولا تبخلوا وستجدون على الابواب من يجمع التبرعات ونعم لا نبي نبي الاخوه يقفون على الابواب ما يكفي في الصروف لان الذي عنده ريال نحن محتاجين الى ريالك الذي عنده 100 ريال فارجو ان يقف من الاخوه الذين نظموا هذه المحاضره يقفون على الابواب عدد من الاخوه يقفون على الابواب ومعهم كراتين ويجمعون التبرعات وحسب توجيه خادم الحرمين الشريفين ايده الله ووفقه وجزاه خير الجزاء حيث أمر بتشكيل لجنه عليا تعنى باغاثه المسلمين في الشيشان واسندت اعمالها الى اللجنه السعوديه المشتركه لاغاثه اخواننا في كتفا وهي لجنه مصرحه معروفه معلومه لا تردد في أنها جهه لا علاقه في استلام التبرعات وأنا عضو فيها فارجو من الجميع أن يتبرعوا ولا يبخلوا جزاكم الله خير بأن من سنن الله عز وجل أن جعل الليل لباسا والنهار معاشا وكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم يكره الحديث النوم قبلها والحديث بعدها يعني العشاء ومن سنن الله عز وجل أن النفوس تسكن في جُلح الظلام والذين يقلبون نظام حياتهم في الحقيقة هم يخالفون نموس الكون طبعا لا استطيع احد ان يحرم لكن الذين لا يضبطون برامج وقتهم في النوم في الليل النوم الكافي الذي ينفع البدن وليقضى المبكره بورك لامتي في بكورها والعمل والسعي والكد والدؤب والكدح في النهار في الغالب أن الكثير منهم يفوتهم من المنابع الدينيه والدنيويه شيء الكثير بل وكما تفضل الشيخ الكثير تفوته الصلوات ويضيع الواجبات ومن الناس من تراه يسهر الليل كله فاذا جاء آخر الليل قبل السحر يعني لا يتسحر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحر فإن في السحور بركه ياكل وجبه ثقيله دسمه ثم يكسل لطول الليل ونحن في ايام الشتاء اللي الطويل يترنح راسه ذات اليمين وذات الشمال ثم بعد ذلك ينام عن صلاه الفجر نومه طويله ثم ربما استيقظ الضحى او قبل الظهر فقام ليصلي أو ربما واصل نومه بين الظهر والعصر ويا للأسف يفعل هذا كثير يفعل هذا كثير ويا للأسف وبعضهم يتفيهق بحديث ضعيف ويقول نوم الصائم عبادة أولا هذا لا يصح حديثا صحيحا الثاني أن النوم الذي يعد عبادة هو النوم الذي يعين على الطاعه ليس هو النوم الذي يجعل الانسان يكسل ويضعف ويترك الطاعه والعبادة لذا فإني داعي إخواني إلى أن يحفظوا اوقاتهم ولا يجعلوا رمضان فرصه لللهوي والسمر بالغفله والسهر وترك الواجبات في نهار رمضان بل الواجب ان يجعل نظام حياته مليئا بما ينفعه في دينه ودنياه وبدنه ينام في الليل النوم الكافي ويستيقظ في النهار في عمله واياه أن يتبرم أو يسخط العباده من حيث لا يشرف بعض الناس تجد اذا جيت تراجع في وظيفته او في دوامه داخل وتكررت هذه المعامله يا اخي لا تشغلني انا صايم اقول لك تعال بعد رمضان انا صايم كانما خطر ممنوع الاقتراب ده ما يصلح يا اخي كانما تمنع على الله بالعكس ان ja كنت كريما فزد بسطه وبدلا وعطاء في رمضان ان كنت حليما فزد حلما وحسنا في معاملة الناس في رمضان ان كنت جادا فزد جدا وانتاجا وعطاء في رمضان لا تجعل رمضان حجه في السهر الافطار ونوم الظار في, في النهار نعم على الله وصيه الى اخواتنا المؤمنات الطيبات الطاهرات العفيفات اعداء الاسلام كانوا يحسبون في عام 2000 أن المراه السعوديه قد نبدت الحجاب نعم هذا من مخططات اعداء الإسلام اعداء الفضيله اعداء الحياه, الحياة. دعاة الرذيله نعم كانوا يخططون يقولون الفتاه السعودية عام 2000 تكون قد انتهت ويصبح الحجاب تقاليد مثل ما قال شاعر الحداثه منذ تبت ومنذ نزول القناع ومنذ القى الهاشمي رداءه وارضنا البيد غارقه في الظلام يعني كان من زمان يتضايق من الحجاب هذا الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن في ذلك من دلائل الردة ما يجب القول بها ما لم يثب الى الله فلما دنا عام 2000 وما ادراك ما هي حمه عام 2000 العجب العجاب لم يستطع اولئك أن يحققوا ما ارادوا بل حنثت ايمانهم وخاب وخسروا قالوا ما دامت لم تنبذ الحجاب ولم تمزق العباءه ولم ترفض هذا الجلباب فعلينا ان نجعل الفتنة في الجلباب ذاته اذا كانت مشكلتنا هي نزع الحجاب فلم يندع فلنجعل الفتنة في الحجاب نفسه كفابكداء أن, ان ترى الموت شافيا وان المنايا قد غدون امانيه كيف؟, كيف؟, كيف؟ اجعلوا العباءه مطرزه اجعلوا العباءه جميله اجعلوا العباءه ملفت للنظر اجعلوا العباءه نحن لا نطلب من الاخوات ان يلصقن عباءاتهن بالأوساح والقدارات لكن نريد من الاخوات أن تلبس الواحده منهن عباءه محتشمه لا تفتنها ولا تفتن بها لا تفتنها ولا تفتن بها وما سوى ذلك فإن كل امراه سعت في فتنه أحد علمه او جهلت فانها وقد علمت الآن محاسبه ومسؤوله إذا كانت تعلم أن ما يسمى بالنقاب هذا الذي لم يعد نقابا بل عاده فتنه النقاب الذي نعرفه لو فتحت المراه شيئا يسيرا في حد ما تبصر وترى يعني انت انظر الى الاخوات المحتشمات اللائي يلبسن النقاب تستح من غطاء الوجه بمقدار ما يخرج بؤبؤ العين أو سواد العين وربما جعلت فوقه طبقه سوداء شفافه لا يحقق ان إلى العين شكلها او لونها او ربما جعل اسدلت شيئا غطاءا فوق الراس يتدلى إلى نصف الانف لتنظر بوضوح ولكن لا ينظر احد الى عينها هذا الذي تريد فعلا ان تبصر الطريق وترى الحياة كما هي من دون أن تفتن أو تفتن لكن نعجب الى انواع واسكال من النقاب اليوم في نقاب صار يطلع اللسان ما عاد بقول الخشه هذه مصيبه هو نقاب يخرج الخد ويبين الكحل ويبين نصف الجبين ويخرج الامر هذا كل من الفكر والمراء ماموره الا تفتن والا تفتن, تفتن وكما قال الأول قالت الارنب قولا جامعا كل المعاني اشتهي الا ارى الذئب اولا الذئب يراني لا تفتنين ولا تفتني اختنا المسلمة ماموره أن تعتني بحجابها خشيه أن تفتن هي فتستدرج أو تفتن هي فتكون سببا في مصيبه ولذلك ما اكثر الذين سوف يلقون اوزارا لم يعلموا بها بسبب بسبب الفتن التي يسببونها لأناس في بيوتهم وفي مجالسهم خذوا على سبيل المثال هذا سؤال من احدى الاخوات تقول ما حكم الكريمات التي تبيض البشرة خاصة وان استعملتها المراه الدينه لزوجها لانه يعايرها يعايرها بسمارها ودائما يجرحها بذلك يعني الذي يضمر إلى صور هؤلاء اللائي امتلأت وجوههن بالالوان المكيات أو كنا من الجميلات ولكنهن خديثات تكدرنا على هذا الرجل صفاء علاقته بزوجته التي يشكو من قله بياضها الى حد ما هذه تلك الماجنه السافره تحمل من الوزر فسادت العلاقه بين هذين ما تحمل وبالمناسبه استخدام هذه الكريمات جائز ما دامت ايضا تتجمل لزوجيها فتاه على ذلك فنعود الى موضوعنا وهو ان الاخت ماموره ان تتعجب وماموره ان تستفيد من رمضان لا تجعل رمضان ذهابا وايابا وجيئه وروحه وغدوه وخراجه واللاجه تجد بعض الاخوات على هذه الحال في رمضان بالليل ليش والله نشتري للاولاد ملابس العيد وشعبان ما يشترى فيه ملابس في العيد شعبان ما تعد فيه الملابس شعبان ما تجهز فيه الامور اجعلي رمضان فرصه للعباده بل حتى الحائض في رمضان وفي غير رمضان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحائضه تقرا القران لان الحيضه ليس بيدها وانما امر كتبه الله عليها فتقرا القرآن دون ان تباشرمسه بيدها بل تنظر اليه وتقرا أو تقرا أو تمسه من وراء حائل حتى لا تقطع نفسها من الخير والبركه والدعاء والذكر في رمضان نعم هي يحرم عليها الصيام والصلاه ولو فعلت لم يجوز ذلك منها لكن لا يعني أن المراه في رمضان اذا كانت حائض تقضي الشيطان ما تذكر الله ولا تقرا القران لا هذا امر مهم ينبغي أن يعرف فنصيحتنا لاخواتنا أن يجتهدن في هذا الامر غايه الاجتهاد ولا يثكن احدا أو يكون سببا للفتن هذا سؤال مهم وقل لي من جليسك أقول لك من أنت وعن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوك حامل المسك او نافخ الكير فحامل المسك اما ان يحديك واما ان تتبع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبه وحامل الكير إما أن يحرق ثيابك او تجد منه ريحا خبيثه تعاون كثير من الناس بالقرناء والجلساء امر عجيب بل الواحد يدخل 10 محلات ليختار حذاء والفتاه تدخل 20 محلا لتختار القماش لكن العجب العجاب أن تجد هؤلاء من بعض الفتيان والفتيات يختارون الجلسا من غير احتياط ولا حذر ولا حرف ويكون اولئك من أسباب وقوعهم في الوان الفواحش والمعاصي والمنكرات لا تقول انك لا تتاثر لا تقل انك لا تتاثر طب اخبار الرجال ولم اجد رجلا يؤثر دون ان يتاثر ما في أحد لا يتأثر الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجعلته مثلا وسرت على هداه مكبرا لا يمكن احد لا يتأثر بل البهائم العجماء التي عقلها أو تدبرها أقل منك بدرجات لا تقاذ ولا تحصى تتاثر بما حولها وكذلك الفتاه تتاثر بما حولها وكم من فتاة كانت دينه صينه أصبحت عاهره فاجره لا ترد يد لامس بسبب جليساتها والحياه بال وكم من فتى كان صالحا تقيا من الاخيار اصبح والعياذ بالله لا يدع مسلكا من مسالك الرذيله الا وله فيها صولات وجولات بسبب قرناء السوء فيا احبابنا احذروا من جلساء السوء وقرناءه فانهم يوم القيامه يلعن بعضهم بعضا ويتبرؤ بعضهم من بعض فقال الذين في النار ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفلين إذا برء أهل السوء وأهل الباطل من بعض وإن كنت صادقا في الحب فأحبب نفسك أولا وأنقذها وألزمها صحبة الصالحين وصبرها في مجالستهم في مجالس تحمد عاقبتها يوم تنظر الله عز وجل أما مجالسة أهل الله وأهل الغفلة وأهل الرذيلة نعم قد تقهقه وتضحك وتشعر بشيء من الفرحه لكنها تعود ترحه وما من قوم اجتمعوا في مجلس لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم كره يعني حسره وندامة يوم القيامة فالله الله الجليث الجليث احذروا أيها الاحبه وخاصة انتم ايها الاباء الواجب على الواحد اذا شاف من ولده بدايات سلوك غير يفحص الفصل الدراسي ادخل المدرسة وقابل المدير قال انا ولدي في المتوسطه في الثانويه اريد افحص الفصل وادخل والاب بعظيم شفقته ورحمته لعينه نظرة ذات براثه يتامل في وجوه الطلاب فيعرف ان هذا فصل فيه اخيار واشرار فاذا وجدت الفصل ممتلئ بطلاب اشرار انقل ولدك الى فصل اخر والا يقل الى فصل اخر انقله الى مدرسة اخرى وحافظ على اولادك يقول لي احد الاخوان عندي ولد قام يتفلت مني بطريقه غير طبيعيه شوي يشجع شوي مجلاته شوي طور وشوي وشوي يقول يوم انفلت علي الامر يا وليدي وش وش لك لهالامور هذه يا ولدي بيتك بيت دين بيت دعوه بيت صلاح بيت استقامه يقول الولد معطيني الخامس ما عذبني ابدا قال ففتح الله علي وأنا اسال الله ان يشرح صدري واسال الله أن يفتح على قلبي في وجود السبيل الذي يصلح ولدي قال جل والله ظن البلاء من الصلاح قال فنقلته من مدرسته وادخلته المعهد العلمي فاصبح من الاخيار الاهل الجليس يؤثر زميل مدرسه صديق شارع صديق اصطراف علاقات اجتماعيه والبخاله والدعم وكذلك الفتيات والله ان بعض الفتيات مما قرانا وسمعنا يرثى لاحوالهن والحياء بالله وتعجب انهن لا يزلن صغيرات قد بلغنا درجات ما بلغها الكبيرات الفاجرات والعياذ بالله في احوال عجيبه وغريبه لكن ولله الحمد ليست في ما وليست ظاهره لكن حالات من اين وصلت بعض هؤلاء الفتيات في هذه المهاوي الرذيله وصلت بسبب الجليلات والصديقه والعياذ بالله فيا احبابي انظروا تاملوا تحسسوا ولا تجسسوا و الرعاية الرعايه والعنايه والتفقد ليس عيبا إذا خرج الاولاد يرتبقوا حجاره بنيتك وتقلب النظر هذا مو تجسس هذا رعايه ما انا ان كانت تحب بنيتك انتبه لها كانت تحب اولادك انتبه لها في ذات الوقت امنعهم من النصائح والدعاء والثقه الشيء الكثير انا لا يعني انني اذا تطمنت على صحة ولدي انني اسئ ظن به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 وان يسلمنا الى رمضان وان يسلم رمضان لنا وان يقبله منا متقبلا وان لا يجعله اخر رمضان ندركه انه سميع مجيب الهنا وربنا ومولانا نسالك اللهم أن تؤمننا في ذورنا وأن تصلح حالا وان تجمع شمله علماينا ودعاتنا وحكامنا وقولات امورنا وان لا تفرح علينا عدو ولا تسمت بنا حاسدا يا رب العالمين توفنا على احسن حال يرضيك واستعملنا في خير عمل يرضيك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه مع تحيات اخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للانتاج والتوزيع المملكة العربية السعودية جده حي الثغر شارع محمد فدا هاتف وفاكس 6879919 ورقم 6814714 ورقم 6022673 كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الالكتروني المدون على الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته